In de in de hamdalillah is hij een stakje en een stakje. Hij is een stakje en een stakje. Hij is een stakje en een stakje. Hij is een stakje en een stakje. Hij is een stakje. Hij is een stakje. Hij hadi een stakje. Hij is وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله المسلم مطالب بمجموعة من العبادات البدنية ولكن صحة هذه العبادات البدنية هي متعلقة بصحة ما يحمله في قلبه من المعتقد فإن كانت هذه العقيدة الموجودة في داخل الإنسان فاسدة كأن يعتقد أن مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى أو أن وليا من الأولياء يتصرف في شؤون الكون أو ميتا من الأموات بيده الرزق والأولاد والأموال والشفاء أو غير ذلك من الشركيات فمن كان هذا هو حاله من كان هذا هو معتقده حكمنا على كل أعماله بالبطلان عملا بالقاعدة الشرعية التي تقول ما بني على باطل فهو باطل حتى ولو صلى زكى اعتمر أنفق في سبيل الله إذا كان يعتقد هذا المعتقد فأعماله باطلة ولذلك كانت العقيدة الإسلامية أساس الدين كله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة حين سأله جبريل عليه السلام في الحديث المشهور عن معنى الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذا هو منهج المسلم أن يشق الطريق في حياته وكأنه يقول بلسان حاله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وامنت بالله أيها الأحبة تقتضي الإيمان بوجود الله والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بوجود الله عز وجل كما قال أهل العلم قد دل عليه السمع ودل عليه العقل ودل عليه الحس فالمراد بالسمع هنا نصوص الكتاب والسنة فلا يخفى على أحد منكم أن النصوص التي وردت في كتاب الله والتي تدل على وجود الله عز وجل كثيرة بل إن نزول القرآن نفسه دال على وجود الله سبحانه وتعالى وأما دلالة العقل على وجود الله عز وجل فقد أشار الله سبحانه وتعالى إليها بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فهل نحن وجدنا من غير شيء وجدنا هكذا صدفة الجواب بالطبع لا فالسؤال الذي يليه هل نحن أوجدنا أنفسنا وحتى هذا غير ممكن فكيف إذن بخلق السماوات والأرض من الذي خلقنا وخلقهما الله سبحانه وتعالى هذا هو الجواب الصحيح ولا يزيغ عن هذا المعتقد القويم إلا هالك. ولا تغتروا بأقوال الملاحدة الذين أنكروا وجود الله عز وجل فأكثر هؤلاء إنما أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى مكابرة وعنادا وليس عن معتقد بدليل قوله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو فهم في قرارة أنفسهم يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون بوجوده ولكنهم رفضوا الاعتراف بذلك لأهداف شخصية وأما دلالة الحس على وجود الله عز وجل فهي تتجلى في استجابة الله لمن دعاه يرفع الإنسان يديه إلى السماء ويسأله ما يحتاج من رزق من أموال من أولاد من هداية فإذا بهذه الحاجة تقضى من الذي استجاب لدعائه الله سبحانه وتعالى الذي وجه إليه هذا الدعاء ونحن نقرأ في السنة المطهرة أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات قال أنس رضي الله عنه فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزع أي أن السماء كانت صافية والجو كان صحوا فبمجرد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه هذا فإذا بالمطر ينزل بغزاء وينزل بكفرة هذه آية من آيات الله عز وجل مشهد يشهده جمع غفير من الصحابة يرفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ويسأل ربه فيستجاب له في الحين هذا من أقوى الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى أما الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بربوبيته أي أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو المدبر وهو الخالق وهذا هو معنى الرب ولا يتصف أحد بهذه الصفات إلا الله ولكن إذا قلنا أن فلانا يشفي أو يرزق أو يمنح الأولاد فقد قلنا بطريقة لا مباشرة أن هذا الشخص هو رب وهو ند لله عز وجل لا يتصف أحد بهذه الأوصاف إلا الله سبحانه وتعالى ومعرفة هذه المسألة تحمل الإنسان على أن يتوكل على ربه في جميع شؤونه ولا يلتفت بعد ذلك إلى غيره وأما الأمر الثالث الذي يدخل في الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بأنه لا إله إلا الله ما من رسول إلا ودعا قومه إلى هذه الكلمة العظيمة بل من أجل هذه الكلمة قامت السماوات والأرض واشتعلت نيران العداوة بين الأنبياء وأقوامهم والكتب السماوية إنما نزلت توكيدا وتحقيقا لهذه الكلمة وانقسم الناس إلى فسطاطين فسطاط ايمان وفسطاط كفر ونفاق بسبب هذه الكلمة فلم تنال أيها المسلم شرف هذه الكلمة إلا إذا عبدت الله عز وجل على الوجه الذي يحبه ويرضاه وابتعدت عن الشرك بكل أصنافه وأشكاله فلا تكون صلاتك إلا لله عز وجل ولا يكون صيامك إلا لله عز وجل ولا يكون حجك إلا لله عز وجل ولا يكون ذبحك إلا لله عز وجل ولا يكون توكلك إلا على الله سبحانه وتعالى ولا تكون خشيتك إلا من الله سبحانه وتعالى فإذا كنت ممن حقق هذا الأمر فأبشر بالجنة التي وعد المتقم أقول قولي هذا والسغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قولك آمنت بالله يتضمن أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته أو بعبارة أوضح ان نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات سواء كان ذلك في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا اذا قرانا قوله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم هذه الكلمات تشير الى اسمين من اسماء الله عز وجل فعلينا نحن ان نثبت هذين الاسمين واذا قرانا قوله سبحانه وتعالى وربك الغني ذو الرحمه هذه الايه تشير إلى صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الرحمة فنحن علينا أن نثبت هذه الصفة والواجب علينا أن نفرد الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات بحيث لا نعتقد أن له فيها مثيلا فكون الإنسان رحيم والله عز وجل رحيم هذا لا يعني أن هناك مقايسة أو مماثلة بين رحمة الله ورحمة العبد فرحمة العبد كما تعلمون محدودة وتعتريها النقائص وأما رحمة الله سبحانه وتعالى فهي رحمة كاملة لا مثيل لها وهذه القاعدة نطبقها على سائر الاسماء والصفات التي وردت في كتاب الله والتي نسبت الى الله سبحانه وتعالى من قوه وعلم وحياه وعفو ومغفره وضحك وغضب ووجه وغير ذلك من الصفات هذا هو منهج اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات وماشي يقولوا كيف يقولوا شي ناس كلما وردت عليهم ايه من ايات الاسماء والصفات عمدوا الى التحريف وعمدوا الى التعطيل وعمدوا الى التكييف وعمدوا الى التشبيه هذا ليس بمنهج هذا ضلال مبين هذا انحراف ما ورد في كتاب الله نثبته كما جاء في كتاب الله من غير تحريف من غير تعطيل من غير تكييف ومن غير تشبيه اقتداء بمن؟ بنبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وائمتنا الأعلام لما سئل الإمام مالك رحمة الله عليه عن مسألة الاستواء والاستواء هو العلو العلو علو الله على عرشه الرحمن على العرش استوى لما سئل عن كيفية الاستواء ماذا قال الإمام مالك وهو جبل السنة قال للسائل الاستواء معلوم من حيث اللغة والكيف مجهول الكيف مجهول كيف استوى الله عز وجل على عرشه هذا لا نعرفه الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على عرشه فقال الرحمن على العرش استوى ولكنه لم يخبرنا عن الكيفية كيف استوى على عرشه هذا لا نعرف قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه عن الكيفية بدعة لا يسال عنها فهذا هو منهجنا في مسألة الأسماء والصفات Klaamul Imam Malik, hoe men heten we in de vraag over de namen en Rabbika, Rabb al-azze, amma yasifun, wa-salamu al-mursalin, wa-lhamdulillahi Rabbi al-alamin, wa-qomu ila salatikum